وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لِنُنَجِّعَ عَرَبًا هَذَاكُم تَذْكِرَةٌ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي صُورٍ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَتَمِيلُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فيوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافيا فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول ذا يقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين